موسوعه ا ب ا ل م م ي ن ة م ا أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة وأصحاب ا ل م ش أ م ة م ا أ ص ح ا ب ا ل م ش أ م ة و ا ل س ا ب ق و ن ا ل س الله ب ق و و ن أ ا ل م ب س ن ة الأولين وقليل موسوعه ن الآخرين على ل ي ا م ت ق ا ب ل ي ن ي ط و ف ع ل ي و م الاسلاميه د و أ ا س م ا يصدعون ع ن ه الحسنى و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 لا م ق ط و ع ه ا م ن و و ع ا ب ش م ر ف و ع ل و ن ا ن ل ا شاء ف ج ع ل ن ا م ب ك ا ر ع ر ب ا أ ت ر ا ب ا ل أ ص ح ا ب ا ل ي م ي ن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 وكانوا يقولون أئذا م و ك ن ا ا ت ر ب س و ع ظ ا م ا أئنا ل م ب ع و ث ن أو ب ا ؤ ن ا ا ل س ي ل و ن ق ل إن ا ل أ و م الاسلاميه و أ ي ه ا الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالغون منها ا ل ب ط و ن فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أ ف ر أ ي ت م ما تمنون أ أ ن ت م تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسكوقين على أ ن نبدل أ م ث ا ل ك م وننشئكم فيما لا ن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 افرايتم الماء الذي تشربون أ ا ن ت م انزلتموه من المذن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار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 في كتاب موسوعه ك ن ن لا ي م النابلسي م للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى ت حينئذ نحن أقرب إ ل ي ه منكم و ل ك ن ل ا ت ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ر مدينين ن ت ج ع و ا إن ن ك ت م ص ا د ق ي ن ف أ م ا إن ك ا ن من ا ل م ق ر ر ب ي ن ف و ح و ر ي ح ا ن وجنبين فسلام لك من أ ص ح ا ب اليمين و أ م ا إ ن كان من المكذبين الضالين ف ن ذ ل من حميم و ت ص ل ي ة جحيم إ ن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم